معشر الإخوة إن كمال الطاعة لله جل وعلا هو تمام الاستسلام لأمره وأوامره ونواهيه فيها ما هو سهل على النفس وفيها ما هو شاق عليها وتعظم المشق حينما يتتابع الناس على الأمر المحرم الذي لا مرية فيه ويتساهلون فيه فهنا فهنا يعظم الأمر على النفس وهنا يختبر الإيمان فكيف إذا كان هذا المنكر يحتاج إلى مجاهده لمن ولاك الله جل وعلا عليهم فالمرء بين أمرين إما أن يستسلم لضغطهم ويتساهل فيما أوجبه الله عليه وإما أن يستمسك بأمر الله ويقوم بأمره كم هي المنكرات عباد الله كم هي المنكرات التي ننكرها في مجالسنا وفي واقعنا نواقعها بل ونتساهل فيها ونرضخ للواقع أو نسمح لمن, أو نسمح لمن ولان الله عليه بأن يواقع هذا المنكر على مرءا منا بل وإعانة منا كثيرون هم الذين يتكلمون عن الصواب والخطاء نظريًا ويُحسنون الكلام ولكن مع هذا كله نرى بوناً شاسعًا بين القدرة على الحديث وبين القدرة على التطبيق في أعمالهم وسلوكهم نرى تنافرًا عظيمًا بين التقرير والتنظير وبين التطبيق والعمل نعم بين العلم والعمل نشأت هوة سحيقة يراها كل ذي عينين والأزمة تزداد تأزيمة حين يكون الأمر من القائمين بالتربية ومحط القدوة ومحط القدوة والتأثير مع أن الواجب على أهل التأثير هو التماسك والصبر والصبر على دين الله وأمره وأمره ونهيه لا أن يستسلموا لضغط الواقع يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله كبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون نتكلم عن الاسراف ونهتهكم في المسلمين في المسرفين في الولائم والاعراس ثم ترى موائدنا في جنبات الحاويات وفي سفرنا ننفق ما لا نحتاجه ونخسر ما نحتاج ما أسهل أن ننتقد الكذاب وما أصعب أن تكون صادقا أكثرنا عباد الله أكثرنا تكلم عن المباهات في حفلات التخرج وإنكار المغالات في قيمتها وتحميل فقراء المسلمين ما لا يقدرون عليه وإنكار لباس العاري المحرم وكثير من هؤلاء المنكرين استسلم له إن لم يكن أحد أدواته إذن أين الخلل؟ والجواب أن الاستسلام لأمر الله ونهيه يحتاج إلى صبر ومصابرة وقوة قال الله والذين يمسكون بالكتاب والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين فقوله يمسكون بالتشديد والترعيف فيها زيادة عناية طال القرطبي رحمه الله والتشديد في يمسكون لأن فيه معنى التكرير والتكثير للتمسك بكتاب الله تعالى وبدينه فبذلك يمدحون فالتمسك بكتاب الله والدين يحتاج إلى الملازمة والتكرير لفعل ذلك انتهى كلامه رحمه الله وقد الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر وهذا الحديث يقتضي خبرا وإرشادا أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يقل الخير يقل الخير وأسبابه ويكثر الشر وأسبابه وأنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل وهذا القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة كحالة القابض على الجمر من قوة المعارضين وكثرة الفتن المضلة فتن الشبهات والشكوك والإلحاد وفتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيها ظاهرا وباطناً وضعف الإيمان وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد ولكن المتمسك بدينه القائمة بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين وأهل الإيمان المتين من أفضل الخلق وأرفعهم عند الله درجة وأعظمهم عنده قدرا وأما الإرشاد في الحديث فإنه إرشاد لأمته أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة وأن يعرفوا أنه لا بد منها وأن من اقتحم هذه العقبات وصدر على دينه وإيمانه مع هذه المعارضات فإن له عند الله اعلى الدرجات وسيعينه مولاه على ما يحبه ويرضاه فان المعونه على قدر على قدر المؤنه والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الراعي مسؤول عن رعيته فالابو راء على بناته وابنائه وسيسال عن تربيتهم وعن اذنه لهم فيما حرم الله من لباس ومأكل فالأمر خطير والأمانة كبيرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم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 هو أن لا يجعل فعل الناس سلطاناً لصحة الأمر وخطئه سواء كان متوارثاً من الآباء والأجداد أم هو مختلف أو أم هو مختلفاً كما قال الأوائل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وقال الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ علَّق السعدي رحمه الله على هذه الآية فقال إن أكثر الناس قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم وعلومهم فأديانهم فاسدة وأعمالهم تبع لأهوائهم وعلومهم ليس فيها تحقيق ولا إيصال لسواء الطريق بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون ومن كان بهذه المثابة فحري أن يحذر الله منه عباده ويصف لهم أحوالهم لأن هذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته أسوة له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه والله تعالى أصدق قيلا وأصدق حديثا ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق بل الواقع بخلاف ذلك فإن أهل الحق هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا وأجرا بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه انتهى كلامه رحمه الله إن المجتمع عباد الله إن المجتمع إذا وصل إلى هوة الكلام دون العمل ونها عن الشيء في العلن ثم عمله مع نفسه فنحن في مشكلة عظيمة لا بد أن نعمل على اصلاحها ومن أعظم الإصلاح ومن أعظم الإصلاح هو التواصي بين المؤمنين ونشر العمل بعد نشر القول وأن يكون القدوات هم رأس الهرم, هم رأس الهرم فهم المطالبون في المقام الأول ليجد الناس قدوات عملية يرونها رأي العين ونعوذ بالله من عجز الثقات والكسل ومن من الأمور المهمة أيضا أن يتم هذا الأمر مع أهلك وولدك بحسن التوجيه وإيجاد البداء للمباحة وتذكيرهم بأمر الله ونهيه وأن يتم بإقناع وترو وحسن إفهام فليس المقصود الزجره والمنع فقط فإن هذا لا يكفي ولا يهدي وانما لا بد من الموعظه والتحنن والتذكير وايجاد البديل حتى يكون هذا عن قناعه وقتنا وعبادا وختاما عباد الله لا بد من التذكير لمن عليه قضاء أيام رمضان من اي من رمضان ان يبادر في قضائها قبل دخول الشهر فان من لم يقض عليه ودخل عليه شهر رمضان فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب العظام فصيام الشهر ركن من أركان الإسلام ولا يجوز التساهل بهذا هذا العظيم ولم يبق من شهر شعبان إلا قليلا فليبادر من كان عليه قضاء وهذا من أعظم ما يستقبل به الشهر فاللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الوراء فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليكم عليه وسلم وتسليما